وَتَوَانَ كَنَماً عَنِ الَّذِي لَا نَعْمُطُ وَصَفَ بِالْخَمْدِ وَصَفَ مِنَ ذُنُوبِ عِيبِ خَاطِ خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام that cool الذين يقولون الله اكبر والمنان والذين لا يدعون من الله إلا أن آخر <تصفيق> والذين لا يدعون من الله إلا أن آخر وما يقررون الذي <تصفيق> حوى <تصفيق> اما تيا وي فيه مهانا إلا Allah ومن ساب وامن صالحا فإنه يتوب إليه والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو المارا والذين إذا اكتروا بآيات ربهم لمن يحروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لمن يغيروا عليها وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَحْرُووا وَلَفينا خَوْنُنا بَنَا بَنَانًا مِنْ ذَوَاذِ سَوَرِيَاتِنَا خَوْنُ وَسَأَلُونَ وَجْهَ مَنَذِ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخْفِيَ عَن قَوْمٍ يَمْلِكُونَ مِنَ الْعِلْمِ ربي له لا دعاؤكم فقد كذبتم فسعوا فيهتمون لذا صحيح. صحيح. صحيح.